التسجيل الثامن والخمسون استمع إلى الكلمات ثم ضع دائرة حول الكلمة التي تسمعها ألف وفد باء مرابي ثاء أكملت ثاء توفية